صحيح لكن ابن خزيمة جعل عهدة الاختلاف عهدة زيادة اقصد هذه الكلمة من مين من شيخ جعل هذه الكلمة الزيادة منه من شيخه محمد ابن الوليد فإحنا عايزين نحقق الآن هل هذه اللفظة غريبة ولا ثابتة طب نعمل ايه نحاول نحن نبحث عن ايه؟ عن متابعين لمحمد بن الوليد اذا وجدنا احدا من اتقاطي تابع محمد بن الوليد في الرواية عن محمد بن جعفر فذكر اللفظة يبا خير يبا حينئذ لا تستغرب هذه اللفظة فوجدنا فعلا ان محمد بن الوليد توبع متابعة تامة ومتابعة قاصرة المتابعة تامة راه الامام احمد بن حنبل هي مسند فقال حدثنا محمد ابن جعفر وساق الاسناده كهذا وذكر اللفظ زيد اللي هي ايه منه طب مين اللي تابع محمد بن الوليد احمد بن حنبل الامام احمد هو الذي تابع محمد بن الوليد لان محمد بن الوليد يروي عن مين عن محمد بن جعفر واحمد بن حنبل يروي عن مين عن محمد بن جعفر يبقى احمد بن حنبل تابع محمد بن وليد تحسبك به مش عايزين حد مع الامام احمد في الحفظ والثقة والادقان وجدنا سند اخر والامام احمد روى هذه هذا في المسند وجدنا آه سند اخر عند في معجم ابن المكري وفي تاريخ دمشق لابن عساكر يروي الزهلي عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن خالد الزهل يروي الحديث عن الصمد بن الوارث عن خالد شوف التقى ايه التقى التنذان في خالد واخدلت روا بهذا الاسناد فزاد لفظه منه يبه هذا يدلنا على ان هذه اللفظة التي استغربنا ابن خزيمة رحمه الله هي ثابتة بدلالة المتابعة التامة اللي رواها لامام احرد بن حنبل وهذه المتابعة القاصرة ايضا التي رواها ابن المقري في معجمه وكذا ابن في التاريخ بهذا إحنا حققنا أن هذه الكلمة صحيحة بإيه؟ بالرجوع إلى الأسانيذ فكيف يقال في في العلماء الذين لهم عناية تامة بالأسانيذ أنهم يرددون متوناً لا يحققونها بل هناك أبعد من ذلك حرف في كلمة حرف في كلمة كانوا يختلفون فيه وينظر بقى إلى الرواة ويعملوا مسألة موازنة عشان يشوفوا من المسؤول عن هذا الحرف فإن كان ثقة ثبتا فإنهم يرونه ويتعبدون به ويستنبطون الأحكام منه فإذا كان المتفرد به ليس على هذا القدر من الضبط فانهم يسقصونه ولا يأخذون الأحكام منه إذا هم كانوا قبل أن يأخذوا أي حظ أو قبل أن يهدوا للفقهاء السنة الصحيحة على طبق من ذهب كما يقال كان المحدثون يتعنون المتون ويتعنون الأسان وهناك أمثلة أخرى ما أدل الله شاء قرأ هناك ايضا ثقة. ايه محمد وليد ثقة. لكن انت تعلم ان الثقة قد يهم. يعني الثقة ليست ابن فقد يهم احيانا فيحتاج بعض العلماء الى اه متابعة حتى ينفي هذه الغرض وطبعا احنا لو لم نجد لمحمد ابن الوليد متابع كنا ممكن نقول ان مثلا لا منافاه أو نثبت إن لا مناقب هذه اللفظة زائدة وبين بقية المثنى وبما إنه لا ليس فيه مغمز ولا ولا فقد يترجح إن زيادته هذا الحرف مقبول يعني هذا ممكن إيه يعني يكون له بحش آه. عندنا حديث الحديث المشهور الذي يرويه يحيى الذي يرويه يحيى ابن سعيد الأنصاري عن أنت رضي الله عنه هذا الحديث رواه الإمام الترمذي والشافعي في الأم وأحمد في المسند والحميدي في المسند أيضا عن ابن عيينة سفيان عن بن سعيد أنصاري عن أنت بن مالك أن عربيا جاء فبالا في, في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه لا تزرموه حديث المشهور قال وأريق على بوله ذنوبا من ما طبعاً بيروي هذا الحديث عن يحيى من تحيد الأنصاري جنا عن يحيى وغيره لكن انا الكلام على خصوص هذا اللي على خصوص هذا الـ الـ الطريق هذا الحديث يرويه الشافعي والحميدي وأحمد وسعيد من عبد الرحمن المخزومي عن ابن عيينة عن يحيى من الأنصاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اريق عليه ذنوباً من ماء ورواه العلاء بن عبد الجبار عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا مكانه واريقوا عليه دلوًا من ماء يبقى ايه اللي دايك في المثل احفروا يبقى ذكر الحفر هو الزائد فكان النبي عليه الصلاة والسلام على حسب هذه الرواية قال خذوا التراب اللي فيه البول واحفروا وبعدين أريقوا ذنوبا من نام هذه الرواية رواها طبعا دي رواية الشافع في الأم ودي الحميدي في المسند وأحمد في المسند وسعيد ابن عبد الرحمن المخجوب ده شيخ إرميدي فهذه الرواية الجبار بن العلاء هذه الرواية رواية در وقال وهما عبد الجبار ابن العلاء على ابن عيينة في هذه اللفظة فإن الثقاث من أصحاب ابن عيينة إنما رووا الحديث بدونها رووا الحديث بدونها إنما روى ابن عيينة هذا الحديث لوحفر مكانه عن عمر بن دينار عن طاوز عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال احفروا مكانه طيب تلاحظوا ايه على الروايه؟ دي طاوث ايه تابعي طاوث تابع يبقى الرواية ايه مرسلة يبقى احفروا مكانه لا تحفظ في جملة الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انما تحفظ ايه مرسلة انما تحفظ مرسلة يبقى ايه اللي حصل بالنزل الجبار بن علاء دخل عليه المتنان جميعا هذا المت لو المرسلة دخل عليه في الرواية المرفوعة يبقى دخل عليه المتنان جميعا فلم يحكمهما فأم إيه أدخل اللفظ المرسل اللفظ المرفوع فهم طبعا ميزوا طبعا ليه لأن الإحكام الشرعية بتنبني على كلام النبي عليه الصلاة والسلام والتفريق بينه وبين كلام غيره إذ الحجة في كلامه تختلف عن الحجة في كلام غيره فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام كانه احفروا لازم الحفظ فإذا لم يثبت هذا النبي عليه الصلاة والسلام يبقى لم يلزم الحفظ أنا أصد من على وجه الأرض على طول يبقى إذا تحقيق المحدثين للألفاظ وفصلها عن ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام هذا غاية العناية بالحديث ولولا ذلك ولذلك أنتم ترى بعض الفقهاء من الأحناف لأن الأحناف هم الذين يقولون بالحفر قالوا بالحفر ليه؟ عشان رواية عبد الجبار بن علاء طب يا جماعة مروا على المحدثين مروا عليه واسألوا إذا كان المحدثون قالوا إن هذه رواية مرسلة إبقى ما ينبغي أن يعول عليها ويقال إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى إحنا إيه نحفر تب اللي بقول للرجل إذا بالكلمس فلأنهم يعني اعتمدوا على صديق الجبار وقال لك يا عبد الجبار ثقة وبعدين سفيان بن عيين أو مش عارف مين ومين ثقة بإسانة صحيح لا لم يعني يلتفت إلى هذه المخالفة التي نبه عليها سيد المحدثين في عصره وهو الإمام أبو الحسن الزركشني رحمه الله. يبقى يعني مثال كمان وثا كده حتى نذكر يعني نن ونؤكد على عينات المحدثين رحمهم الله تعالى بالفضل الحديث وهو الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها. وبيروي عن عائشة 18 قحابي 18 تابعي وتابعي يعني عن عائشة حوالي 2 من النساء والباقي من الرجال من الذين رووا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هذا هو اللظة السائر الشائع المشهور عن عائشة رضي الله عنها. رواه عن القاسم هنا ابنه عبد الرحمن ابنه عبد الرحمن ورواه أفلح ابن حميد وآخرون روى هذا الحديث عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ورواه كذلك أفلح ابن حميد عن القاسم ابن محمد وآخرون ثم رواه عطي بن خباب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد إن سبقني إليه لم أقربه وإن سبقته لم يقربه شوف ذادي الزيادة دي يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام وضع إيده قبلها في الإناء هي ما تقربش من الميت إذا هي وضعت إيدها في الإناء قبله إذا هو ما تقربش من الميت فهذه هذه الزيادة إحنا طبعا عايزين نحكم لأن طبعا هذا بينبني عليه حكم شرعي وهو مسألة هل الإنسان الجنب إذا وضع هذا في الإناء ينجي في الماء أم لا طبعاً هذه في بعض المذاهب بالذات في فتاوى بعض المتأخرين في المذهب الشافعي إن المرأة لو وضعت يدها في الإناء يبقى الماء خلاص في التراث بتجد في يعني كثير من بلاد الريف ونسل العوام كده لو حط بس صباعها كده في المية تدلق المية وتجيب مية تانية ليه ليه اذا كانت المرأة طاهرة حتى لو كانت المرأة جنوب حتى لو كانت المرأة جنوب فهي طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم نبي هريرة لما لقيه في بعض طرق المدينة فبهريرة ايه يعني اخذ طريق اخر وغاب شوية وجهت فقال النبي عليه الصلاة كنت؟ قال كنت نجسا يقصد أنك كان جنوب يعني فكرهت أن ألقاك وأنا جنوب فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجه إن المؤمن لا ينجه سواء كان جنوب أو غيره طيب فإذا كان المؤمن لا ينجس يبقى إيه؟ يبقى طاهر طيب طاهر التقى مع طاهر النجسة فيك من مش غاية الأمر التقاء طاهرين يبقى من أين سأت النجاسة ممكن يكون بعض الفقهاء أخذ هذا الحكم من هذه الزيادة والفقهاء لا كثير منهم لا يحقق الرواية ولا يعرف شذوذ الألفاظ ولا يعرف الرواية المعتمدة من الرواية غير المعتمدة لأن الذي يعرفهم المحدثون بدلالة التفاضل بين الرواية فإذا كان منكر الحديث يبقى لا أقبلها إذا كان ثقة ثبتة نقبل الزيادة فكان كثير من الفقهاء يعولوا في الحكم الشرعي على اي حديث يجده صحيح ضعيف منكر موضوع اي حديث يجده امامه كان يأخذ منه الحكم الشرعي فممكن يكون عمدة هؤلاء الذين قالوا بنجاسة الماء اذا وضعت المرأة فيه يدها يبقى ممكن يكون هذه الزيادة في الطرق الاخرى كما ذكرت لكم اكثر من 18 طريق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت وأغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد في كثير من هذه الوقات قالت تختلف أيدينا فيه فأقول له دعلي دعلي يعني سيب لي شوية ميت النبي عليه الصلاة بيغرف بيغرب بإيده وهي كمان بتغرب بيده فبتقول له خلي لي شوية يبقى ده يدل على إن إيه؟ إن, إيه؟ إن إيديهم الاثنين في الإناء طيب ثم ما لإيه دي بقى؟ ان سبقني ان سبقه ان سبقني يعني لما سبق إن سبقني لم اقربه وان سبقته لم يقربه فنن لاي احناتنا على طول ونشوف راوي هذا الايه هذه الزيادة عن القاتع طالما ان هؤلاء القات رواوه بدونها فنجد ان عطيه بن خباب هذا حكم المجهول في حكم المجهول ترجم له ابن في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شيء وترجم له البخاري أيضا ويجعله اثنين لكن على كل حال لم يذكر فيه شيء لم يذكر فيه جرحا ولا تعديل فهو في حكم المجهول ثم إن الراوي عن عطي بن هو عبد الله بن لهيعة رحمه الله وطبعا نتعرفين التفصيل المعروف في ابن لهيعة والذي رواه عن ابن هيعة ليس هو أحد الذين سمع منه قبل, إيه؟ قبل احتراق كتبه يبقى انا عندي ابن لهيعة وفي مقال مشهور وعطي ابن خبض مجهود. فاذا علمت ان هذا الطريق بهذه الصورة يبقى اريح نفسي على طول واخول ان هذه الزيادة ايه? هذه الزيادة منكرة. هذه الزيادة منكرة. طب هل احنا ممكن نقول هذه الزيادة شاذة? طب ليه? ايه? إيه. جيد. لان المخالف ضعيف المخالف ده ضعيف في مقابل ثقات فاذا روى الضعيفه شيئا خالف فيه الثقات فيكون حديث الضعيف منكر فاذا كان هذا ثقة وخالف الثقات بحديثه ايه شاذ يبا اذا الفرق بين المنكر والشاذ ان روى المنكر يكون ضعيف وروى الشاذ ممكن يكون ثقة فيعني يظهر ب بهذه الأمثلة التي ذكرتها أن المحدثين رحمهم الله تبارك وتعالى أولوا الحديث عناية فائقة فيما تعلق فينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام السؤال يقول لماذا الاختلاف في الحديث الذي رواه مالك إذا شرب أو إذا ولغ ما دام المعنى واحدا ولماذا نحاول أن نصعب المعنى على أنفسنا ما دام جوهر الحديث واحدا وهل هناك حاجة لمثل ذلك فالجواب أن الكلام إذا كان يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء عظيم لأن الحجة به قائمة ولأن في بعض الألفاظ من المدلولات ما ليس في الآخر قد تجد لفظين فيهما معنى مشترك، ولكن في أحد اللفظين ما ليس في الآخر من جهة اتتاع المعنى أو ضيقه فلا شك أن ولغ هذا أشهر من جهة الحيوان من جهة الكلب على وجه الخصوص وشرب تشمل الكلب وغيره فنحن لا ننظر في هذه الحالة إلى المؤدى الذي يقصده الأخ الكريم إنما ننظر في ثبوت اللفظ ثم بعد ذلك يترتب عليه المعنى كما قلنا هذا مثال لعشرات أمثلة التي تشبهه. قد يكون في اللفظ اتساع فيدخل, فيدخل فيه جملة من المعاني لفظ آخر فيه معنى واحدا من المعنى من اللفظ الأول، لكن دقيقة المعاني ليست فيه فلذلك كان مسألة تحقيق الفاظ الأحاديث هذه مهمة، الفقيه المتوغل المتاني يستطيع أن يحدثك في هذا الحديث ساعة فرت ما بين اللفظين يستطيع أن يحدثك كثيرا، فهذا مثال، هذا مثال. أنا ضربته لأجل أن أجل عناية علماء الحديث بتحقيق اللفظ برغم التشابه فيه الذي لاحظه كاتب السؤال قال إنه يعني ما يلحظ كبير فرق بين شاربا ولغا فلماذا هذا البحث كله سأقول إذا كان هذا البحث كله في لفظين قريبين من بعضك المعنى فما بادك بالألفاظ المختلفة اللي يظاهر التخالف هذا دل على عناية المحدثين الفائقة بتمييز الألفاظ وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم أن بعض الرواة وهم فيه إذا كان شيخي سيء الخلق فكيف أتعامل معه والله هذا سؤال مهم ونحن في أسد الحادث إلى نفس هذا السؤال الشيخ يكون سيء الخلق هذا لا بأس. يعني هذا موجود لأنه ليس المعصوم أما كيف تعاملت التلميذ مع الشيخ شارس الخلق فهذا يحتاج فعلا إلى أن أجل هذه المسألة لأن الحركة العلمية في هذا الزمان لم تواكبها حركة أخلاقية تحصل العلم سهل جدا من الممكن أن يقرأ الإنسان كتابا فيصير عالما بعد أن كان جاهلا لكن الأدب يحتاج إلى منارس. وقل ما تجد رجلا سيء الأدب مع شيخه إلا وهو كذلك مع بقية البشر. تجد الرجل حسن الخلق مع الكل. كان عيسى عليه السلام إذا مر عليه كلب يقول له مر بسلام. وسمع تقي الدين السبكي عبد الوهاب. ثقيل دون السبك ابنه عبد الوهاب تاج الدين وقد مر عليه كلب فقال كلب ابن كلب فقال أبوه فزجره أبوه فقال له أوليس هو كلب وأبوه كلب ده ابنه يقول هذا الكلام فأشار إلى لسانه يعني هو صحيح كلب ابن كلب لكن الأدب واجب يعني هذا صحيح لفظ لكن ما يصدر من لفظ مؤدد رجل مؤدد لسانه طيب ما يصدر منه مثل هذه الألفاظ حتى وإن كانت على الحقيقة. ونجد هناك فرقا بين الذين يدرسون على الشيخ منذ صغرهم وبين الذين تتلمدوا على الشيوخ في الكبر تجد بول شافع بينهم الاثنين أحد بركات ستتلمذ على المشايخ الاحتاج بالذل بين يديه مهما فعل فيه ويعني لعل ذكرت في مثل هذه المناسبة حتيات الأعمش الصريفة مع تلاميذه وكان الأعمش رحمه الله سليمان بن مهران وهو إمام من ثقة من كان شرسا مع تلاميذه إلى درجة لم نرها لشيخ آخر. يعني في شرف أصحاب الحديث للخطيب أورد أشياء كثيرة من هذا المعنى منها مثلا إنه اشترى لهم كلمة. كان أصحاب الحديث عارفين ال الإمام لما يكون ثقة الكل بيتهافت عليه لينه حديثه جيد يعني أنت لما ترد حديث عن الأعمش مثلا مع أسره ما كان ما ما ما ما يعني يكاد يريح التلميذ هو متهافت عايز للأعمش كثير ومن الأعمش يحرمه طب يحرمه ليه ده رغم الأعمش من أكثر الناس حديثا يعني ما كانش بخيل بالحديث ولا حاجة لكن هي العادة كده أول ما يلاقي التلميذ متهافت عليهم يحرمه والله إذا كان ده في خير هيظل يلح إذا كان ما يستهلش يبقى حينصرف ويبقى أراحنة من العناء يبقى ليس بأهله فكان هو تمنع بقى على التلاميذ فمن كثر ما التلاميذ وال والأئمة اللي هو في أقصر الرواه تلاميذ التلاميذ الأعمى شميل ده فيهم شعبة بن الحجاج وفيهم تفيان وفيهم هؤلاء السادة الكبار، فأول ما لقم كده على طول بيجوا البيت وفتاعة أم ربينهم كلب كل ما يسمع بقى همهنة ووقع أقدام يطلع عليهم الكلب يطلع عليهم بقى شو بقى شعبة لما يجري وبيده كراس أمام كلب وغيره من الأئمة وأول ما الكلب يدخل الدار يومه راجعين ثاني مش هو الذي دخل هو فاكر نفسه ايه طب ما بدل الأعمش كان فيه ألوف زي الأعمش وما كان شغير الأعمش كان فيه ألوف لكن إمام ثقة زي الأعمش مكسر متين هم كان همهم من الدنيا هذا فجرت تكررت هذه المحاولة مرات هو يطلع عليهم الكلب وبعدين يرجع الكلب يرجع لحد ما فيهم الأيام راحوا للدار واقتربوا وهم خائفون اقتربوا شيئا فشيئا فشيئا وإذا الكلب لم يخرج. فهاجموا على الدار ودخلوا عليه فلما أبصرهم بكى قالوا لماذا تبكي يا شيخنا قال لقد الذي كان أأمر بالمعروف ينهع من المنكر اللي هو ويهي مرة جاء واحد وقال يا أبا محمد حديث كذا وكذا وكذا ما إسناده فأخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال هذا إثناد ما أعتاد إثناد مرة آه قالوا له مرة قالوا لأبي بكر بن عياش وأبو بكر بن عاتس النزل أعمق وأخذ عنه الشدة في هذه الرعي قالوا له يا أبا قالوا يا أبا بكر حدثنا بحديث قال ولا نفَّ حديث فقالوا له حدثنا بنصف حديث فقال لهم اختاروا السند أو المتن فقالوا له يوجحونه إلى نسيه أنت عندنا إثناد أنت إثناد وانت لوحدك كده إثناد علشان يعني بلهم متن عدل ولا حاجة فقال لهم كان إبراهيم يدحرج الدن فقال الخطيب فانظر إليه حدثهم بما لا ينفعه يعني حتى لما جاي حدثهم بمثلٍ حدثهم بشيء لا ينفعهم وليس فيه شخص هل تتصور من هؤلاء العلماء كان عندهم مثل هذا العسل في الرواية لا مر الأعمى هذا كان في في جنازة وكان وكان أعمى فتأبطه رجل وقال معك أبا محمد طبعا خذوه كان الجنازة أي لا تسمع فيها إلا وقع الأقدام هو بقى التلميذ السلميز ده، خد الأعمش وفضل يشرب به خطوة خطوة خطوة لحد ما بيعت تماما على الجناد ثم قال له يا أبا محمد أتدري أين أنت قال لا قال أنت في جبانة كذا والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديث أشوف مش راضي يدي ولا حديث ولا نص ده بقى عايز يملك أشكول من حديث الأعمش الجيد فلما وجد الأعمش اللي مفيش خايدة في الموضوع قال له فجعل حدثني فلان عن فلان عن فلان والتلميذ بايه بيكتب بنهم هو التلميذ عارف فلق الأعمى فأول ما يوصل للبلد سيأخذ منه الكشكول فأول ما هو قبل أن يدخل للبلد قابله رفيق من رفضائه فأسر إليه بالكشكول وذهب الايه وذهب الرفيق فأول ما وصل إلى البلد قال وصلنا يا أبا محمد فأمسك بثناقه وقال خذوا الألواح من الفاس فقال أبا محمد قد مضت الألواح فقال له كل ما حدثتك كذب عشق قد رئي ما أنت فيعش بيه فشفت التلميذ يقول له إيه قال يا أبا محمد أنت أعلم بالله من أن تكذب أنت أعلم بالله من أن تكذب وجاء رجل من الغرباء إلى مجلس الأعمش كان من عادتي إذا جلس التحديث ما يجلس أحد, أحد بجواره هو يبدو التلميذ هذا لسوء حظه إذا ولا المجلس ممتلئ ولا كذا كل في جنب الأعمال سلكوا فأحس به الأعمش فتركتهم فلما بدأ التحديد يقول حدثنا فلان ويبصق عليه عن فلان ويبصق عليه عن فلان ويبصق عليه طبعا كل اللي في المجلس يقولون له اصبر لأنه هو لو عمل أي حركة أعمش يطلع المجلس على طول ففضل هذا المسكين صابر على تبكيه الأعمش زي الطريق لحد ما سهل إيه لحد ما سهل المجلس والذي كانت عارف الأعمش ما يضيق أحد على الأنصاف حتى يقوم يطفي المجلس، فكانوا يطغروا على أي شيء يفعله الأعمش من أجل أن يتم مجلسه. وأذكر مرة إن هو يعني سأل أصحابه حلاقا لا يتكلم، قال الحلا إن ذو الكلام كثير وأنا عارف آخر، حبش لك كتير فراحوا للحلاق قالوا سبحان إوعة تنفع إحلاله بدون ولا كلمة، لكن هذا حلاق. ها احنا لازم اتكلم فالمشكله الكبيره هو حب يسال عن حديث فقام جالس تحت تحت المكنه بقى اللي باخد بيها نمره 3 له راسه له محمد ما حديث هو كان اعمش من على الكله عمل جالس تحت تحت المكنه بقى اللي باخد بيها نمره 3 دي له راسه له محمد ما حديث هو كان اعمش من على الكل. ونصف شعره محلوف ونصف الاخر كما هو وظل ثلاثة ايام في الدار يتحيلوا عليه تعالى ابو محمد خراص الرجل لن يتكلم ابدا لحد ما اخذ عليه العود والمواتيط ان يحلق نصف الثاني بدون ما يتأله لا سؤال هل الاعمش الذي يلاحظ كثرت رواية الاعمش في كتب السنة كان فعلا بخيل هذا البخ اللي يخلي الواحد معروس شبطة منه ولا حديث لا صباح لكن كان طريقة المشايد المهجد. الشيخ ما يعلم حقا انه كان يربي ايضا فكان اذا وجد في التلميذ كده انا فهد وكب وجاي بقى مصطحب بقى تاريخه الطويل والعريق والاسرة بتاعتنا التمتد المشعار في القرشيين ولا المشعار كميل كان يزلوا على طول كان يجيد مناخره الارض والله اذا حب برضو مناخره طيب الفوء خلاص ما يستطيع ان يعيش مع هذا الشيخ العمى ليهزدأوا كل حل لكن اذا اذا صبر وإذا خفض جناح الذل لمن يتعلم منه فإنه له يعطيه حينئذ العلم الكثير يحيى بن معين رحمه الله جاءه رجل مستعجل قال يا أبا زكريا أنا على عجل حدثني بحديث أذكرك به قال له اذكرني اذ طلبت مني فلم أفعل و... وعبد الله بن مبارك مثلا يأتي رجل في الطريق يقابل يقول يا, يا... ما أدري أن أبو فعبو... أبو إيه؟ عبد الله بن رابط أبو عبد الله لأبو عبد الرحمن المهم أن أداه في قال حدثني بحديث قال ليس من إجلال العلم أن أحدثك في الطريق برغم أن الجماعة دول كانوا يقرؤون في الطرقات يعني كان التصالع عمالي يقرأ في جلد اللي مش عايز يضيعها يعني ابن أبي حاتم الرازق كان يقول كنت أقرأ على أبي اللي هو أبو الوامين أبو حاتم الإمام العالم المفرد كنت أقرأ على أبي وهو يأكل وهو يشرب وهو يمشي وهو في الخلاء كانوا يضيعون وقت أبدا لكن يوم هو يؤدب يؤدب في النليجة من إجلال العلم إن أنا أحدثك وأنا في الطريق فكانت هذه طريقة لهم كانت هذه طريقة لهم كانوا يؤدبون التلامير قال لهم الأعمش يوما لما اشتبد عليهم كذا فقال لهم لو تركتم ما عندي لسوء خلقي خبتم وخسرتكم وكان ابن عيين يقول هذا الكلام لهم وأذكر أن الصيمري الحنفي لأن في صيمري آخر شافعي وكلاهما من طبق واحدة وإن كان الصيمري الشافعي في قبل الحنفي بقليل قال الصيمري الشافعي ما ندمت على شيء ندمي على أنني تركت مجلس أبي الحسن الدارقطني. قالوا له ولماذا؟ قال سئته يوماً فسمعته يتكلم في أبي يوسف. أبو يوسف الصاحب أبي حنيفة أو قال يتكلم في محمد بن الحسن. سؤل الدارقطني أظن عن محمد بن الحسن بالنسبة للصحابي أبي حنيفة في الحديث. فقال أعور بين عميان. طبعاً ده تذكية ولا أنتم مش شايفين كده تذكية طبعاً أعور بين عمياني بأكيد مميز يعني فأول ما سمع منه الكلام في إيه في محمد بن حسن والصيماري قال إذا ما قدمت أنه فقطع فيه فقطع مجلسه ولم يعد يستفيد منه فقال وما ضر أبا الحسن أنني انقطعت عنه إيه اللي اللي, اللي نال دار أخمي من الأذى أنا الذي خسرت هو الذي خسر أن يجالس مثل الدرق قفني فيأخذ عليه السنن ويأخذ عليه العلل والسفيد من هذا الإمام الكبير فهو الـ الـ الإنسان إذا ذهب ليتعلم لا ينبل كما يقول سفين الثوري رحمه الله إلا إذا كتب عمن عم فوقه وعمن مثله وعمن دونه لأنه دل على تواضع إنك تكتب عن قرين لك ورغم أنك مش محتاجه ليس هو من شيوخك ولكن كتبت عنه بل يصل أنك تكتب عمن دونك عن تلميذك فهذا قطعا يدل على تواضع لا ينبل الرجل لا يصير نبيلا إلا إذا كتب عمن فوقه وعمن نثله وعمن دونه وكانت بسنة العلماء تلميذي معروف المتلميذ البخاري وتخرج بالبخاري في العلم وروا حديثا الإمام محمد بن سعين البخاري روا حديث عن الترمذي فكان الترمذي إذا حدث به يقول وروى عني محمد ابن إسماعيل هذا الحديث والإمام البخاري روا عن ابن خزينة في خارج الصحيح وإنتم تعلمون أن ابن يعني البخاري أكبر من ابن خزينة وإن كان طبعا ابن خزينة مشترك مع البخاري في يعني كثير من الشيوخ لكن يصبح البخاري أن يكون من طبق الشيوخ ابن خجيمة وكتابة الـ يعني الـ أكابل عن الأصاغر كثيرة منتشرة فهذا ما يصل إليه إلا بالتواضع السواضع فإذا كان اللسان زاهر عشان يتعلم من شيخ لازم يعرف أنه أقل منه قد يكون هو في الحقيقة الأمري سيكون أفضل منه وقد يكون أكبر منه وإلى آخره لكن طالما أنه ذهب ليتعلم يبقى يجب أن يخفض جناح الذل لشيخه مهما فعل فيه هنا ممكن شيخ يكون ظالم قد الشيخ يقصد بهذا الحيف عليك إنه يختبر حلمك يختبر أدبك مش لازم يكون يعني يريد أن يظلمك إيه اللي بينك وبينه ما في شيء فالتلميذ الذكي هو الذي يصبر على هذا وفي هذا يقول بعض العلماء من لم يذق ذل التعلم ساعة يبأي ذاق ذل الجهل طول حياته ذاق ذل الجهل طول حياته ذاق ذل الجهل طول حياته إذا كان شيخ سيء الخلق لم يخبر على شيخه لأنه أول الناس لو جهل عليه أحد العوام لكان ينبغي أن يصدر عليه كما قيل لوكيع فسبه رجل ألا ترد عليه قال ولما تعلمنا العلم إذن يعني لابد يظهر فضيلة للطالب العلم الذي تعلم وتأذب العلم على الجاهل الذي ليس عنده شيء من أنوار العلم لابد أن يظهر فرق فإذا كان أحد الناس من الواجب أن تصدر عليه وأن تحلم عليه وأن ترده بالحسنة فأولى وأولى أن يكون ذلك مع شيخك الذي تتلقى عنه العلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يردفنا الأدب إذا كانت لفظة ولغة ولفظة شربة كلها صحيحة السنة النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم المعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا حديث مرتين يعني مرة بلفظ شربة ومرة إذا ولغة ليس هذا بشرط لأن الرواية كانت بالمعنى فإذا حدث تنوع في الرواية أن يحمل على الصحابي من ذات أولى ولا أن يحمل على السابعين من باب أولى وهكذا لأن الصحابة كانوا يرغون الروات بالمعنى يعني ما كانوا يتحرون الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يحدثون به إنما تحروا الفاظه في بعض الأحاديث أو بعض العبادة للتشهد أو بعض جوامع الكلم التي تكلم بها عليه الصلاة والسلام كانوا يتحرونها بلفظها أو بعض الأحاديث اللي فقراتها قصيرة يسهل حفظها لكن النبي عليه الصلاة والسلام لو حدثهم نصف ساعة من الصعب جدا جدا أن يضبط كل طابس من الحديث لفظ النبي عليه الصلاة بحيث لا يبدل لفه هذا صعب جدا إنما كانوا عرب كانوا عربا أقحاء وكانوا لا يبدلون المعاني ولا يحيلونها حتى لو بدل الألف الله عز ما الفرق بين زيادة الثقة وبين مخالفه الثقة من هو أوثق منه؟ طبعا هو ده اللي كان المخطط يكون بحث اليوم ويعني مما يحز في نفسي أن يكون هذا هو آخر الدروس التي نلتقي فيها يعني في يعني هذا القدر من الموقظة الإمام الزهد إن شاء الله بعد عدة أشهر نعود ونكمل الموقظة كلها فنبدأ إن شاء الله في أول ذف إن أحيانا الله تبارك وتعالى حتى ذلك الحين هنبدأ بقى في في جلسة ثانية وإن كنا في بحث الشذوذ تكلمنا على الفرق بين زيادة الثقة والفرق بين الشذوذ وكحديث مثلا أنه تحريك الإصبع لما قلنا أن زيد بن قدامه يعني آآ ما شذ طب ما شذ ليه؟ لأنه لم تتحقق المخالفة القادحة فإذا لم تتحقق المخالفة القادحة وكان الزائد الذي زاد اللفظة ثقة سبتا إماما في نقول هذه زيادة الثقة فإذا ثبتت المخالفة القادحة حينيذي نقول هذا من الشدود وطبعا زيادة الثقاة فيه تفصيل زيادة الثقاة فيه تفصيل. ذكرتم في حديث الإشارة بإصبع ملزم تحريك الإشارة حيث لا تفهم إشارة إلا بالتحريك فما المعنى المحكوم من تحريكي من تحريكي بالصلاة هكذا أنت إذا نسطت أصبعك إلى القبلة فقد أشرتها ثم تحرك لأن أنت في حال الحركة مشير قطعا ولن شايفين ما في إشارة في إشارة إلى القبلة بالإصبع وفي نفس الوقت كان يحرك لكن ما يخفض ويرفع يعني ما فيها خفض ورفع هكذا لأن الخفض والرفع هذا قدر زائد على مجرد الحركة. فالصواب نص بالإصبع إلى القبلة هكذا ثم يشير بالإصبع في مكانه تقريبا يعني ما يكاد هكذا بشديدا كما قال الإمام أحمد رحمه الله ويعني هل ورد سلوان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصباح يدعو بها أي نعم ورد وتخريجها في كتاب صفة للشيخ ناصر الدين أبن حافظ الله. ما صحة حديث السوق؟ حديث السوق أنا انفصلته على أنه منكر. وقد حققت طرقوه في الجزء الأول من كتاب النافلة في الأحاديث البعيدة والباطل. هل يشترط الفقيه أن يكون محدثا؟ لا يشترط، ولكن يسأل أهل الحديث. ليس بشرط أن يكون الفقيه محدثا يستطيع أن يقيم الدليل بنفسه. أو أن يرجح بنفسه فيما يتعلق الأثنين هذا ليس بشرط لكن لابد أن يمر إذا لم يكن له أهلية في النظر في صحة الحديث وضعفه يبقى يمر على محدث يقيم له هذا الباب والله أعلم نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا في أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريك له أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصبق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو الإمام مسلم في صحيشه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه سترى إلى بني آدم فينطلقون فيأثونه في آخر ذلك اليوم فيقول للأول ماذا صنع فيقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا يقول له لم تصنع شيئا ثم يقول للثاني ماذا فعل يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا يقول لم تصنع شيئا يعني إذا تصورنا الكذا والكذا التي وردت في الحديث مثلنا لها بمعاصي، فليس عليه لعنة الله تعالى نشيط جدا في إغواء بني آدم يريد أن يبر بقسمه الذي أقسمه أمام الله تبارك وتعالى قال فبعزتك لا أغو ينهم أجمعين، فهو يجهد يحاول إضلال بني آدم وله أعوان كثيرون جدا. وكل يوم صبح يقعد على الكرسي على و على سطح الماء ثم تأتي الشياطين فيعطي في لكل شيطان ما يمكن أن نسميه الآن بخط سير شغل يذهب إلى بني آدم كل واحد يجتهد في إضلال بني آدم بعد ما ينتهي اليوم يأتي بقى المتابعة من إبليس لهؤلاء الشياطين هل يلعبون؟ ولا اجتهدوا فعلا في إغواء بني آدم فيقل الكرسي ويأتبع الشياطين صفا كل واحد يعرض عليه حصيلة العمل في ذلك اليوم. فيقول للأول ماذا صنعت فيقول ما تركته حتى مثلا زنا. فيقول له لم تصنع شيء هذا شغل أي كلام وأنت ماذا فعل يقول ما تركته حتى قتل أخاه يقول له لم تصنع شيء ويقول للثالث ماذا فعلت يقول مثلا ما تركته حتى شرب، والآخر ما تركته حتى شرب الخمس إلى آخره وكل هذا وإبليس لا يقنع ولا يرى أن هؤلاء الناس يعملون بجد فيقول له لم تصنع شيئا لم تصنع شيئا حتى يأتي الدور على شيطان فيقول له ماذا فعلت يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله يعني فضلت أنفق فيه لحد ما طلق امرأته، فيقوم إبليس على الكرسي، فيحتضنه ويلتزمه ويقول له نعم أن أنت أنت، يعني أنت أحسن أحسيف. طيب إذا كنا نعلم أن الزنا معصية، بل كبيرة من الكبائر، وكذلك القتل وكذلك شرب الخمر، كذلك السرقة، فكيف لا ينزعج، فكيف لا يقنع إبليس بمثل هذه الكبائر؟ ويعني يبتهج بشيء المباح لنعرف ان الطلاق مباح للرجل ان يطلق امراته اراحه الله تبارك وتعالى فابليس ابتهد غايه الابتهاج بارتكاب الانسان للمباح لكن ما يعني انزعج كثيرا او ما ابتهج كثيرا لان الرجل قتل اخاه او انه جنى او انه سرق مع ان هذه كلها معاصي ليه لان العبد اذا عفا الله تبارك وتعالى وطبقت ذنوبه عنان السماء ثم قال رب تبت إليك أسقط الله من عليه الذنب إذا كأن شغل إبليس كله راح هباء منثورة لذلك المعصية ما يعني تهم إبليس كثيرا ليه لأن المعصية يتاب منها المعصية يتاب منها فإذا تاب العبد من المعصية كأن عمل إبليس كله وعمل سراياها التي تترى عليه على بني آدم طيلة العمرين كأنه لم يكن شيئا إنما ابتهت جدا لمسألة صلاق الرجل من امرأته لأن الرجل إذا طلق امرأته اللي بيحصل إن الأولاد يتشرذموا، يضيعوا يعني الرجل إذا تزوج امرأة أخرى ما عنده استعداد يربي أولاد غيره والمرأة إذا تزوجت رجلا آخر الرجل ما عنده استعداد يربي أولاد غيره فكون النتيجة إن الأولاد يتشرذموا. هو إبليس يريد هذا لأن هذا يعني إذا عبرنا عنه بمصطلح اليوم نقول إن هؤلاء المتشرزمون هم الاحتياط الاستراتيجي لإبليس وإبليس لابد له من شياطين إنش كما قال سبارك وتعالى شياطين الإنش والجن فإبليس إذا أراد أنه ينفذ مخطط في بني آدم لابد له من شياطين إنش لا يمكن يجد أفضل من هؤلاء الذين خرجوا من دفء الأسرة ولم يوجد دعاء والد يعتني بالأولاد ولا أم ترعى هؤلاء فتكون النتيجة أن كل قطاع الطرق والمافيات العالمية الموجودة هذا كل نتاج ان البيت دمر بسبب إحاء هذا الشيطان الكبليسي للرجل ان المرأة ما تصلح ان كيف المرأة تعصي أو أمرك أنت رجل أنت لابد أنك أنت يعني تقيم سلطانك وتقيم القوامة بتاعتك فيحمله ذلك على إن هو يطلق مرأتهم مسألة تطليق المرأة يا جماعة أساسها في الأصل عدم مراعاة الكفاءة في الزواج النبي عليه الصلاة والسلام جعل الكفاءات أربعة فقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظهر بذات الدين تربت يدك أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا أرادوا النكاح فإنهم يراعوا أربعة أشياء فمن الناس من ينكح المرأة لجمالها المجرد ومن الناس من ينكح المرأة لحسبها أو لمالها أو لدينها ثم حظ على ذات الدين فقال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يدك تنظر لهذا هذا التعبير الجميل تربت يدك أي تعلقت يدك بالتراب وهذا كناعن البركة لأن كل البركات مصدرها الثراب كل خيرات الأرض إنما هي من الثراب بخلاف يعني مثلا كما كل علماء في إبليس عليه لعنة الله الجاهل الذي قال لله تبارك وتعالى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قالوا فانظروا إلى هذا الجاهل الذي يقيس مادة الحياة على مادة الفناء النار مصدر الخراب والدمار إنما الصين هذا مصدر البركة كل خيرات الأرض تخلج من الصين حتى أنت مخلوق من الصين فقوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك أي تعلقت يداك بالتراب وهذه كناع عن البركة التي يحصلها الإنسان إذا آه يعني آه تزوج المرأة الصالح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا كلها متاع وخير متاعه المرأة الصالحة يبقى الإنسان إذا أراد أن يختار لابد أن يرعي الكفاءة وأعظم الكفاءات كلها كفاءة الدين لذلك قلما تجد في بيوت الملتزمين بالإسلام مشاكل حتى إذا كان في مشاكل سرعان ما تنتهي لأنهم يحكمون شرع الله تبارك وتعالى بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لنطفكم معروف في دراسة الجدوى بالنسبة للأرض الزراعية لو إن إنسان أراد أنه يحصل أجود محصول من أرض الزراعية لابد من مراعاة ثلاث أشياء جودة الأرض وعزوبة الماء ومهارة الزارع لا بد من هذه الثلاثة الأشياء مكتملة وإلا لا يخرج الإنسان المحصول المروع. يعني لو جينا في أرض صحراوية كهذه الأرض ورويتها بماء عذب وكان الزارع ماهر ما تخرج المحصول الذي تريد. بل لا بد من تضافر هذه الأشياء الثلاثة متكاملة. ولا شك أن أعظم غراس هو غراس الإنسان. أعظم شيء ليغرس الإنسان في الدنيا هو الولد فكيف لا تتخير لولدك أرض صالحة بأجود ما يبتدئ الإنسان أو أولى أو ما يبتدئ الإنسان والبحث عنه هو مراعاة المرأة الصالحة في الزواج أنا أخترت الأرض الممتازة التي سأغرس فيها الولد والرجل عندما يضع نطفته إنما يغرس كما يغرس بذرة في باطن الأرض كما حدث لامرأة كان لها زوج يكنى أبو حمزة وكانت المرأة دائما خلفتها بنات وأبو حمزة يريد ولد فتزوج امرأة أخرى حتى يحصل ينجب منها الولد وجعل بيت المرأة الثانية بجوار بيت المرأة الأولى فبينما المرأة الأولى تهدهد بنت لها على باب الدار إذ جاء أبو حمزة عرضا يدخل على المرأة الثانية. فقالت, فقالت للبنت تهجد بنتها ما لأبي حمزة لا يأتينا غضانا ألا نلد البنين والله ما هذا بأيدينا إنما نحن كالأرض لزارعين نخرج ما قد يغرس فينا هذا غراس والرجل هو المسؤول الحقيقة عن مسألة الولد أو البنت لأن الله تبارك وتعالى قال لم يكن نفة من مني يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه لا منها فجعل منه أي من منير رجل الزوجين الذكر والأنفى يبقى الإنسان أول ما يبتدي في الاختهاب يختار كفاه الدين الليل عشان خاطر لا نصل إلى هذا الطريق المسدود الذي بدأنا الحديث به وهو أن إبليس عليه لعنة الله أفضل ما يسروا إن البيت ينهدم الأولاد يتشغلوا ولا يكون لهم والد يرعاهم ولا أم تحتضنهم ويشعرون بالدفئ معها أعظم الكفاءة كلها هي كفاءة ذات الدين لذلك اختيار المرأة كان مهم جدا في مسألة الزواج وأذكر بهذه المناسبة أن رجلا تزوج امرأة ولم يراع فيها الدين وآخر تزوج امرأة راع فيها الدين وهذه قصة طريفة بتحكى ففي اليوم الأولاني أول ما دخل الرجل بالمرأة طبعاً بيكون فيه طعام بيأكل مع بعض وكده فدخلت قطة على واحد منهم فأول ما اقتربتهم أمسكها دباحها على طول فالمرة قالت ده يعني ما بيتفهمش يتفهم بيتسكينه يعني معنى نتبح قطة ده أنا لازم أمشي كويس وإلا حيتباحها الثاني لا دبح قطة الأفتاع كلوث المهم ماشوا مضت سنوات والرجل الأولاني بيته ممتاز وما في أي مشاكل والثاني كل يوم مشكلة وكل يوم صلح. فذهب الرجل اللي بيته مليان مشاكل لأخيه الذي تزوج معه في نفس الليل. قال يا أخي أنا تعبان وأنا ما سمعت لكم لا صوت عالي ولا مشاكل. أنت ماذا فعل؟ قال له أبدا الحسبة بسيطة خالص أنا خليت أطة داخلة ودبحتها هافا تعجلت المطر. فقال له مس تاهت ولا أنا فيش أسلمي كده. راح اشترى أطة ودخلها بقى في البيت. وحط اللحمه وبتاع القصة جات قدام مسك على طول ذبحها وذبحها بشر يعني فالمره قالت له ايه ده قالت له ادبح قطتك ليله دخله يعني قديمة <تصفيق> فهم الموضوع فيبقى ال ال ال ال ال الانسان علم ايه على ما اخذ المراه عم في اول وقت عشان ما يدي الحبل على الغالب تسوي وبعدين بعد كده يحاول ان هو يربط لا فالمرأة ذات الدين تبر زوجها اذا اقسم عليها وتحفظه في نفسها وفي ماله إذا غاب عنها بذلك كفاءة الدين جماعة من أهم الكفاءات كلها والعلماء يقولون إن كلما حصل إلى ذات الدين خصل من الخصال التي يسعى إليها الناس كان أفضل من ذات الدين فقط يعني إذا حصلت ذات دين جميلة أفضل من ذات دين صبيحة ذات دين جميلة وعندها مال أفضل من ذات دين جميلة وفقيرة وهكذا كلما ضمنت صفة من الصفات الثلاثة الأول الحسب والنسب والمال والجمال إلى ذات الدين كان ذلك أفضل من ذات الدين فقط وأذكر ب... ب... بهذه المناسبة فيما يتعلق بالنسب وهذا مهم جدا إن الإنسان يراعي مسألة النسب في الكفاءة فإن يعني النسب له الحقيقة دخل كبير في استقرار العيش وهذه من الكفاءات التي يعني ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فقال تخيروا لنصفكم. وأذكر من حديث فويل اسمه حديث أم زرع أن إحدى النساء اللواتي مدحن دحن أزواجهن قالت زوجي رفيع العماد فويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. فإن تمدح زوجها فأول صفة ما دحت زوجها فيه صفة الإيه؟ صفة عراقة النذر رفيع العماد أي أنه من الأشراف ولا شك أن الإنسان كلما ضرب في الشرط كان ذلك دلالة على حسن محدده وحسن منبته فإن كما يقول القائل إن أنظر الأزهار ينبت في الدمن يعني الإنسان ما يغتر أحيانا يكون الإنسان أصل تعبان جدا وإن كان هو عليه علامات البهاء، فمثل هذا لا يعمر كثيرا إنما الذي يعمر كثيرا أن يكون عارق عريقا في النذب لأن ذلك مظنة إحراز الأدب نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبل علينا سفرة الجميل وأن يهدينا إلى التي هي أخسن بالتّي هي أقوى أقول قولي هذا أستغفر الله أيها الأخوة كنتم مع هذا الإصدار من إصدارات تسجيلات ابن القيم الإسلام يدني. وهو شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي وإليك أخي الكريم التعريف بالإمام الذهبي رحمه الله تعالى هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايماز ابن عبد الله الذهبي ولد في شهر ربيع سنة 673 هجرية بدمشق ولقب بالذهبي لأن ولده شهاب الدين أحمد اتجه إلى صنعة الذهب المذفوق والتي يسرت له رخاء وغناء وكان رجلاً عابدا صالحا يقوم الليل ومن هنا جاء شهرة الإمام الذهبي بهذا اللقب نسبة إلى صنعة أبيه وقد عاش الذهبي طفولته في عائلة علمية متدينة فكانت مرضعته وعمته قد حصلت على إجازة من ابن أبي يوسف، وروى الذهبي عنها وكان مواظبا على طلب العلم وروا عن الذهبي في معجم شيوخه وكان أخوه ابن العطار أخوه من الرضاعة قد حصل على إجازات من مكة والمدينة وقد وجهته أسرته إلى أحد المؤددين ليؤدبه بدأ عنايته بطلب العلم بدأ حينما بلغ الثامنة عشرة توجهت عنايته إلى القراءات والحديث الشريف الذي طغى على تفكيره وكان مولعا بسماع الحديث وقراءاته ولقي كثيرا من الشيوخ والشيخات رحلات الإمام الذهبي في طلب العلم رحل داخل بلاد الشام مثل بعلبك وحلب وحماة وترابلس وبصرى ونبلس والقدس وغيرها ورحل أيضا إلى الديار المصرية ثم رحل بعدها للأسكندرية وذهب للحج فسمع فيه الحديث وفاته توفي الإمام خمس الدين الزهبي في شهر ذي القعدة سنة 748 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بقرية أم الصالح وقد ترك رحمه الله تعالى ثلاثة من أولاده عرفوا بالعلم ابنته أمة العديد وابنه أبو الدرداء وابنه أبو هريرة عبد الرحمن فرحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته